ثمانية استمع إلى الحوار الآتي وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك في معرض المصنوعات اليدوية يوسف طالب مصري يحب مشاهدة المصنوعات اليدوية لقد سافر في العطلة إلى اسطنبول. لزيارة صديقه علي وعلي فنان ماهر يهتم بالأعمال اليدوية كثيرا ذهب معا إلى معرض المصنوعات اليدوية هذا أكبر المعارض التي رأيتها ما اسم هذا الفن يا علي؟ اسمه فن التذهيب. وهو تزين المخطوطات بالرسوم الملونة بالذهب أظن أن هذا هو فن الخط العربي أليس كذلك يا علي؟ بلا يا يوسف وهو طريقة كتابة الأحرف العربية ويسمى فنان الخط خطاطا وما اسم هذا الفن اليدوي؟ هذا فن تجليد الكتب وهو فن من الفنون الإسلامية التقليدية، ويعود تاريخه إلى أتراك الأيغور. يا سلام، إنه فن رائع جداً. وهذا فن الأبر يا صديقي، هو فن من الفنون التركية التقليدية، وهو أحد فنون تزيين الورق، ويسمى فن الرسم على الماء أيضاً. ما أجمل كل هذه الفنون؟ يجب علينا أن نبذل جهودا كثيرة لنقل هذه الفنون إلى الأجيال القادمة.